قَلَبوا بِنِعْمَة مِنَ اللهَّ وَفَضل اللَم يَمْتَسهُمْ سُ أُ وَاتَّبَعوا لِضْوَانَ اللهَّ واللهذُ فَضل النظم إِ ماَا ذَلِكُمُ الشَّيطانوا خَوِّفُ أَوليَ أَهُ فَلاَا تَخَافُهُم وَخَافُونِ كُتُ مِنين وَلَا يُحْذ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 وَلَا يَحْتِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزَّادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ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 هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله بيرات السماوات والأرض والله بما تعملون قبيل